أنهم مالعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وعيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبطار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في ولهم في الآفرة عذابان، ذلك لأنهم شابوا الله ورسوله. ومن يشاق حق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من نينه او تركتها قائمه عدا اصولها فباذن الله وليخزي وما منهم كما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا كن الله ولكن الله يخلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير لا أثاب للقرٰبٰن لله وللرسول ولذل قربى واليتامى ولذل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دون بين الاغنياء منكم وما اساكم الرسول تاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العصاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من زيارهم وأموالهم يبتعون قضلا من الله ولقوانا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ بِقَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ مَا يؤثرون ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا ظلا إلا آمنوا ربنا إنك رؤوف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 وَإِنْ قَاتَلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَخْرَجُونَا يَخْرُجُونَ مَا هُم وَلَا إِن قَاتَلُونَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ صَرَّمَهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ضَلُّوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي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 وَتَنظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ نار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو هذا على لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الحكوم بسم الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سلام المؤمن المهيم العزيز العزيز الجبار المتكبر تضحايا لله تضحايا لله عما يشركون هو الله هو الله المصور له يسبح لهما في السماوات والأرض، يسبح لهما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.